جورا وقالوا اساطير الاولين اكتبها فهي تم لا عليه بكره واصيل قل انزلم الذي يعلم السر في السماوات والارض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 117. أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 119. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فلا يستطيعون سبيلا 110. تبارك الذي أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد 117. سمعوا لها تغيظا وزفيرا 118. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعونا لك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا 110. قل أذلك خير أم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 ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد بِمَا كل بما تقولون، فما تستطيعون نصره ولا نصرة، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.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 119. في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدْ إِنَّا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَانًا مَثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقْتِيلٍ وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَ ابْنِ الْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ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 ما شر شرّم كانوا وأضلوا سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بأياتنا فدم فأهلكناهم تدميرا وقوم نوح لمّا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 117. وجعل النهار نشورا 118. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميت ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا فابا اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تقع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وَهَذَا مِنَ الْحُنُّ اجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا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 119. فاسأل به خبيرا 110. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما 122. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما